اقول علي يا علي يا هو اعلى عليكم السنه الماضيه لكن لينا انا نزور الم المؤمنين علي يا علي يا هو بس الباري العشن اعلى انا ادري هذا واعلم ان امام وبك انا موفق صلاتي اصول بك على صلاتي زكاتي حجتي صومي صلاتي الاله بحبك اعمالي قبلها يمن جبريل اعتابك قبلها الشجاعة البيت ما صارت قبلها ولا صارت يابو الحملة بعدها مناقب يعجز لساني بعدها بعدها بخير دنيانا بعدها وبعدها الطيبة ظلت لس فينا بكراماتك يحدث لس فينا بحور وعيب نخضح لس على العزة يا حيدر علمتنا بعلامات المفاخر علمتنا ليودك علي ضدك علمتنا افرحت نفرح ونستر كلمة السر وشكرنا الربع سرنا كلمة السر السر الليل عندنا وكلمة السر علي علي اعلك العالي علينا علي وبيك عليها العالم علينا علي وحبك فرض واجب علينا علي علي علي عالي. علي لك علينا علي وبيك على هالعالم علينا علي حبك فرض واجب علينا فرض واجب سنن حبك والاعراف بعشق غيرك فلا افهم والاعراف سبق والطور والكوثر والاعراف الكهف والقارعة وعمة وتبارك يشهدا والقيم عندك جلاً ليرفعشانك تبارك جل الذي بيد الملك صاغك بدرها الشمس وجه النبي وجهك بدرها يا ضيغم أحد يا فارس بدرها على أهل الظلم فجوة وانت هو ونسيم الحق نسيمك وانت هو المصحف هو انت وانت هو المصحف هو انت وانت هو ذكر وبغير اسمك ما رحت له المحن انهكت قلبك ما رحت له الحكم هو اجالك ما رحت له الحكم هو اجالك ما رحت لي اكبر من خلافة والرياسة الظلم مل من صمودك المطامع نأت عنك والرياسة بسبب لنك علي طاهر أصليك صلاة العشق انت ودوم أصليك بمديحي هذا وين نقدر أصليك بمديحي هذا وين نقدر أصليك, أصليك يا من ذاتك البار ما دحلها وغيرك باب خيبر ما دحلها علي طود المشاكل ما دحلها رغم خصمك وطاغوت واجبته رغم خصمك وطاغوت واجبته علي حبك فرض واجب واجبته اجي تحمل هضم وقتي واجبته طلب عندي ضمرته ما بديته على غيرك ما يوجهي ما بديته طلب عندي ضمرته ما بديت على غيرك باي وجهي ما بديت أريد أختم مديحي ما بديت علي يا علي ياهو أعلم أنك بس الباري العشن أعلم أنك آه ندري يا حيدر وأعلم أنك إمام واجب علي إمام طاعتك واجب علي